وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين كانت كل صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسولن لا كانوا به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 وَجَعَلنا فيها جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعنابٍ وَفَجَّرنا فيها مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أيديهم أفلا يشقون سبحان الذي خلق لزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم انَّا حَمَلْنَا الْمَذَرِّيَاتِ في الْفُلْكِ الْمَشْؤُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ